أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبال وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَسَنًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والجار ذي القبر والجار الجنوب والصاحب بالجب وبن سبيل ومن لم لكت إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الناس بالبخل ويكتمون الَّذِين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما فَغُلْ لِي وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُجِنا والذين يفقون أم وألغمري أن أناس ولا يؤمنون. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأْقِينَا والذين ينفقون وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قرينا وَمَنْ ذَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُمْ عَلِيمًا وَإِنْ تَعُ كُ حَسَنَتَي يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ إِلَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا Vad är det du har sett att du wa qan i fa Jag har en idé, jag har يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقول لا تنقضوا الصلاة انتم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عن 1. 2. 3. 4. من الغائط أو لا مستم أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما فَتَيَمَّمُ فَنَجِدُ مَن آمَنَ فَتَيَمَّمُ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 Ämter i den, de nådde en del av det som är i وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ رَلِيًّا وَكَفَى صيرا ألم تر الى الذين اوتونا وَلَا نَتَوَيْرِيدُنَا أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَاللَّهُ أَعْلَّمُ بِأَعْدَابِ och kaffa Allahs vallier och kaffa Allahs nisir. Sådan